سبحان الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحان الله والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما من ما شئت من شيء بعد